أولاً يا شيطان غييم الله الرحيم وما جهلنا وما زعنا عدتهم إلا في السنة كفروا. يتمكن الذين أنطوا الكتاب يتمكن <تصفيق> الذين أنطوا الكتاب ويزداد ve Altyazı M.K. الرحمن الرحيم وما هي إلا <تصفيق> صبح إذا أكثر إنها لإحدى الكبر لجوعا للبشر لمن ساء منكم أن يتقدم أو يتأخر ذاذا ربنا كل الاء اليمين si ulang na ku mi na wa na ruuka فما لهم عن الساكرة معرضين No was you plus one. Ben